ليس الغريب غريب الشام واليمني، إن الغريب غريب الأحد والكفني، إن الغريب له حق لغربته.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 ليس الغريب غريب الشام واليمني إن الغريب غريب اللحد والكفني إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والس دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتلكير والحزني دع عنك عذلي يا من كان يعذلني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني دعني أسح دموع الانقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني كأنني بين جل الأهل منطرحاً على الفراش وأيديهم تقلبني وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني وقد أتوا بطبيق أي عالجني ولم أرض طب هذا اليوم ما ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبني من كل عرق بلا رفق ولا هواني واستخرج الروح مني في تغررها Vasarit, merirun, hei, ne ovat varat, ne ovat varat, ne ovat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 إن الغريب غريب الاحد والكفني إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكنين وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني وقال يا قوم نبغي راسلا حذقا حرا أديبا أريبا عارفا فطني فجاءني رجل منهم فجردني من الثاني Diab wa'a'arani wa'furdani wa'audaguni 'al al alwah min turhan wa'asar fa'ouq khair al maa'ynizfuni wa'askab al maa' غسلا ثلاثا, غسلا ثلاثا وناد القوم بالكفني وألبسوني ثيابا لا كمام وصار زادي حنوطي حين حنطني وأخرجوني من الدنيا فواق على رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقد دموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني الغريب, غريب الشام واليمني إن الغريب, غريب اللحد والكفني إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسر صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقد Muina, minne minä menin? Minne minä menin? Minne minä menin? Minne minä menin? Minne minä وصف وصفّ فاللبن من فوق وفاقه وقاله اللو عليه التربة وغتنيه حسن الثواب من الرحمن ذي المنان في ظلمة القبر لا أم Huhun, huhun, huhun, huhun, huhun, huhun, huhun, yuhun, suneet. Ruhalani suraa fiil arayni, ihna zotani. Min heul matole'i من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم Malii siwa ke ilahi men yukhali علي bi'afu فَإِنَّنِي ya amali Fainnani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 فامن علي بعفو منك يا أمالي فإنني مثق بالذنب مرتهني تقاسم الأهل مالي بعد من وَصَارَ الزري على ظهري فاذقلني واستبدلت زوجتي بعل اللهاب بدلي وحكمت على الاموال والسكني وصيت ورثت ولدي عبد اللي يخدمه ولدي وصار مالي لهم حلا بلا ثمن فلا تغرنك الدنيا زينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن خذ القناعة من دنيا وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن يا, يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا يا, يا زارع الشر موقوف على الوهد يا نفس كف عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحكتوه وعملي حسنا عسا تجازين بعد الموت بالحسن ثم الصلاة على المختار سيدنا صلوا عليه <مع> رضى في شام وفي يمن والحمد لله ممسينا ومصبحنا بالخير Se